انا الزهرة ومصاق الدنيا شفتها للذهب الشاعر احمد الذهبي <تصفيق> إي انا الزهرة ومصاق الدنيا شفتها وعلى وسادة محمد عمر عفته وعلى وسادة محمد عمر عفته ترى و الفرح توني عرفت أنا ترى و الفرح توني عرفت لي و شعور الوالدة أخلفت أمتى و عذاب الفارقة والدة عشت أبويا واني أم واني Shout out there. I Je zult niet zien wat ik schurde gat. Zult niet zien wat ik schurde gat. احسد الشعب راس من المصايع انا الشعب راس من المصايع انا من الظلم شعر وقلب من شعر وقلب شاي جبتها وداع دنيا بلحظايب جبتها وداع دنيا بلا حبايب. بظلام بلا, بلا ضو ونور الله غايب ودمع يشرح سؤالي لا تسك خير نبي بالدنيا كلها اي ابويا خير نبي بالدنيا كلها انا غياب والجارح روحك تلهي اي غياب والجارح أي دنيا الحزن يثقل حملها على جفوف الحنين يخف ثقلها اذا تندر الوج جاب الغزل هي اي صدره ويحل هي خاف جو لا تنسى يا لا ابجي والعالم أنا بنيتك يلي وداعك أخضمها يا أبو يا يضمها يا أبو يا يضمها أنا البعدك ألف شامة ظلمها أنا البعدك ألف شامة ظلمها وأبشرك من فدك رايح سهمها وأبشرك من فدك رايح سهمها الجروح وداعتك يسهل ألمها الجروح وداعتك يسهل ألمها إلى جين كلمة يتيمشكت عظمها لكن كلمة يتي مشكل <تصفيق> هذا ما كان على بالي لا. بويا واني بروح جمرة بروح جمرة بروح جمرة ودعك بويا واني بروح جم الهجوم يدار بعدك بي حسرة الهجوم يدار بعد بي حسرة اضلع لو انت عايش من يكسر ايه اضلع لو انت عايش من يكسر ومن اليوصل الحد ما بوي عبرك ومن اليوصل الحد ما بوي عبرك بوي عبر ابو يا ومن اي شيلي دول محسن عصر يا فاطمة الزهرة منو يجيلي دول محسن يا نعم حاضر علي لو بيد أمره لو ik heb geen En de oude manier van de de de de لمن كان الوحي يسلم سلامه لمن كان الوحي يسلم سلامه أنا بظهرة جنيت وأسمع كلامه أنا بظهرة جنيت وأسمع كلامه شفيت فقدي الأبو مثل القيامة ik heb het vakbedeel op, met بلا meenemen. Je hebt het platine, je, je hebt I'm in denial, بنت النبي انا اول مره لبست عظامي انا اول مره لبست عظامي صاحب الزمان انا اول مره لمن كان الوحيد Zalim salame, la man tchanil wafi, zalim En de En En op وشفت فقد الابه <تصفيق> تعيش بلا جناح صعب الحمامه تعيش بلا جناح صعب الحمامه صعب من دون الليالي لا تشه انا الزهرة العظيمة ومن صفاتي انا الزهرة العظيمة ومن صفاتي رضاة الله وملائكته برضاتي رضاة الله وملائكته قبل ما أرفعت كوفي بصلاتي قبل ما أرفعت كوفي بصلاتي الأريدة يصير وتصير أمنياتي الأريدة يصير وتصير أمنياتي ولكن والدي شمعت حياتي ولكن والدي شمعت حياتي رحل والنوح صار اكبر سماتي بعد يا دنيا شبقالي لا